والقمر نور وقدره منازل لتعلموا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون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 يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات نعيم.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 ولو يعجل الله للناس الشر استحجالهم بالخير لقضي إليهم لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعنا لجنبه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 ثم جعلناكم خلاء ففي الأرض من بعدهم لناظر لناظر كيف تعملون وإذا تتل عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون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 فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَضَاهُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ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 قُلْ أَنَبِّئُكُمُ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وما كان الناس إلا أمت واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربي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 جاء تاريخ عاصف وجاءهم الموج وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وجاءهم الموج من كل مكان ظَنّوا وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنّوا وَظَنّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ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 يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم فنُنبئكم بما كن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 كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام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 نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ثم نقول للذين أشركوا ما كنتم أنتم وشركاءكم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 هناك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله وردوا إلى الله مولاهم الحق. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ أم يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ أَمَّنْ أم يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُل أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ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 فأن تؤفكون قل هل من شركاءكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي إلى الحق أَفَمَن يهدي إلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَبَعَ أَمَلَا يهدي إلَّا أَن يُهْدَى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 أو نتوفّينك فإلينا مرجعهم ثم الله ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمّة الرسول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 وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابًا خُلْدًا هَلْ تُجْزَوْنَ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ قيل للذين ظلموا ذوق عذاب ذوق عذاب الخلد هل تجذون إلا بما كنتم هل إلا بما كنتم تكسبون ويستنبؤن كأحقنه قل إيه وربي إنّه لحق وما آت بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسر الندمت لم ما رأوا العذاب وأسر النداء متلما رأوا العذاب وقد يبينهم بالقصّ وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات ألا إن للهما في السماوات والأرض. ألا إن وحد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولكن أكثرهم لا يعلمون ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء قد جاءتكم موعِضة من ربك وشفاء لما في الصدور وهدوء ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون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 القرآن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا اتفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء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 منذيقهم العذاب، ثم منذيقهم العذاب الشديد بما كانوا بما كانوا يكفرون.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 ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم قضوا ثم قضوا إليّ ولا تنظرون فإن توليت فما سألتكم من أجر إن أجره إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجينه وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَاظْرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إلَى قَوْمِهِمْ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 ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه إلى فرعون وملئه بأياتنا فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا قالوا إن هذا لسحر قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آبانا وتكون لكما وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين وقال فرعون أتوني بكل ساحر عالين فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقو قال لهم موسى ألقو ما أنتم مرقون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 فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف، على خوف من فرعون وملئهم أي يفتنهم، وإن فرعون لعالم في الأرض، وإنه لمن المسرفين.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 ك آتيت فرعون وملأه زينته وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل ربنا ليضل عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم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 إنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكون من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإنك كثيرًا من الناس عن آياتنا لغافلون لقد بوءا بني إسرائيل مبوءا صدقهم ورزقناهم من الطيبات فمختلفوا حتى فمختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون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 فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله ولكن اعبد الله الذي توفاكم وامرتم ان اكون من المؤمنين وان اقيم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين